أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم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 فأسقيناكم هو وَمَا أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون